ولكل أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنٍ يَذْكُرُ اسْمَ على عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَنِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ